غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين <تصفيق> ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجبنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو ورحمة وبشرى للمسلم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 ما بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وقد جعلتم الله عليكم كفينا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن من بعد قوة chính anh cả khi anh mà nó cũng khi nơi mà nó cũng đã khó lắm ما يبلوكم الله به ولبينن لكم يوم القيامة ما كنتم ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من مَن شَاءَ وَيَهْدِهِ مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تتخذوا أيمنكم دخلا بينكم فتزل قدمهم بعد ثبوتها فتزل قدمهم بعد ثبوتها وتدو قصو بما صدتم وتدو قصو عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَدِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لكم إن عندكم ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باط ما عندكم ينفد وما عند الله باط وانا الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلا حياة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنون سلطان على الذين آمنوا وعلى ربيهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون على الذين يتولونه كان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قادو إنما أنت مفترق بل أكثرهم لا يعلم قل نزله القدوس للربك بالحق ليوثبت الذين آمنوا ليوثبت الذين آمنوا وهمدو وبشرى للمسلمين ولقد علم أنهم يقولون إنما يعلمهم ش 124. وإنسان الذي يلحدون إلي أعجم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 أفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن ومن رحل الكفر صدرا فعليهم غضب, فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحف الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا طريّة كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مضمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبون أخذهم العذاب وهم غادق